117. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين 118. الذين ينفقون في السراء والضراء الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين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 فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبركم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين